السميات سوئله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق إلى آخر الايات ربنا هنا يقسم ويقول لقد لقد ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم يعني والله لقد جئناهم أي هذه الأمة بكتاب عظيم كتاب عظيم فصلناه على علم هذا الكتاب العظيم به عرف الله هذه الأمة هذه الأمة ما كانت معروفة كانت نكرة لم يكن لها وجود في الجزيرة العربية ما كانت سرة تماما لا دولة لها ولا رئيس لها ولا قوم يعيشون على النهب والسلب والقذل وسفك الدماء وكفى لما جاء هذا القرآن العظيم عرف العالم بهم فهذا الكتاب كان عبارة عن بطاقة تعريف لهذه الأمة أي ما عرفت في العالم ولا التفت لها التفتت البشرية لها إلا يوم تعلقت وتشبثت بهذا الكتاب به أدركت العز وبه سادت وقادت حتى وصلت إلى أعماق أوروبا ووصلت إلى أعماق اسيا وتغلغلت في افريقيا أخذت معظم الكرة الأرضية حكمتها كانت. لكن إخواني حتى إن سبحان الله عمر بن الخطاب لما كان داخلا إلى الشام ووصل إلى حدود الشام وأرد أن يدخل عاديا نزل من, من على الناقة وأراد ودخل حافيا فأبو عبيدة رضي الله عنه قال له يا أبو المؤمنين هناك يعني حكام عظماء وهناك العكد الأباء الأباء يعني القصص وهناك الكردينات وهناك وهناك وهناك يعني هذا ما يليق بك يا أبو المؤمنين أن تدخل بهذه الحالة لابد من أباها والعظامه والفخفخه التي تعبر عن الحكم والسلطة فدار عمر رضي الله عنه في أبو عبيدة وقال ولو غيرك قالها يا أبو عبيدة نحن قوم ما اعزنا الله إلا بالإسلام. الا بالاسلام كنا اذلاء كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فمن يبتغى العزه في غيره اذله الله فمن يبتغى العزه في غيره اذله الله وفعلا هذه الامه اذلها الله واخزاها واهاناها وصلت عليها اعدائها يوم ان رمت بهذا الكتاب يوم أخذت بي اعتزز ها؟ وسادت وقادت ويوم رفضته ورمت به أهانها الله وأذلها وجاء سبحانه وتعالى عقابا لها بإسرائيل بإسرائيل شذال الآفاق مجموعة من ها؟ من السقطاء ومجموعة من الأرضال والأنذال فتسلطوا على الأمة العربية وجثموا على صدورها عقابا من الله لها ويوم وثم شتت الله شملها ومزق وجودها ويعجبني كما قلت لكم مرات لما تغلبت إسرائيل على البلاد العربية في يعني في الستينات السبعينات في في, في السبعينات يعني ها قيل لأحدهم وكان وزيرا وكان فيه رمق من الإيمان من قيل له لما غلبتكم إسرائيل وانتم هاه وعشرون دولة وأنصم إحدى وعشرون دولة قال, قال غلبتنا لأننا إحدى وعشرون دولة يعني لو كنا امه واحدة ما تفرقنا لو كنا أمة واحدة لغلبنا إسرائيل ولكن لما تمزقنا وتفرقنا وتشتت شملنا صلت الله علينا إسرائيل عذابا لنا إينا. إخواني هذا الكتاب هو العز لهذه الأمة هو روح هذه الأمة ما ماتت هذه الأمة وما سقطت حتى لم يبقى لها وجود حتى الامم المتحدة ما عندها كرسي ما يسمى بحق الفيتو ما عند حق الناقد لا وجود لها بتاتا لماذا؟ لأن الله اخزاها وأهنها وأذلها واذا أردت العزة ففي هذا الكتاب إذا عادت إليه ورجعت إليه رجعت إلى وجودها ورجعت إلى روحها نعم الغريب في الامر سبحان الله كما قلنا مرات ومرات ان الله عزيزي. لما اغرق فرعون وقومه ها ونجى بني اسرائيل ونجى موسى وقومه ماذا فعل عندما اخذوا استقلالهم انزل الله عليهم كتابا ليشكروا الله به على الاستقلال الاستقلال الذي اخذوه أنزل انزل الله عليهم كتابه وصوره ليعملوا به ويتخذوه من أجل لهم كشكرًا لله على ما أعطاه من الاستقلال لما اخذت البلاد العربيه استقلالها ماذا اخذت بدل ان تاخذ هذا الكتاب وتعتز به وترجع الى ربها وترفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله ماذا فعلت ماذا فعلت الامه العربيه أخذت ذهبت الى الغرب ذهبت الى اعدائها لتأخذ منها لتأخذ منها قوانينها فكفرت بربها وحادت عن طريق خالقها فزادت ذلا على الذل فما زالت مستعمرة البارحة مستعمرة مستعمرة من حيث التراب وبعدها صارت مستعمرة من حيث الفكر ومن حيث المنهاج ومن حيث الاقتصاد سعمرت اقتصاديا وسعمرت سياسيا وسعمرت اعلاميا وسعمرت الشماعيا وسعمرت من كل جهات من كل الجهات أذلها الله وأهلها فها هي الآن الأمة الإسلامية ما أدركت, ما أدركت من الذل والسقوط ما أدركت الان حتى لم يبقى له لم يبقى للإسلام فيها وجود فها هو رب العزة يقول ولقد جئناهم بكتاب نكر هذا الكتاب إشارة إلى عظمه إلى دخامته ولقد جئناهم بكتاب فالكتاب اذا اطلق في الـ في الـ يعني في لغه الشرع ينصرف الى ماذا القرآن العظيم كالكتاب عن في عند اللغويين عند عند النحويين اذا اطلق الكتاب ينصرف الى كتاب سيبويه ولقد جئناهم بكتاب واشار الى ان الله حفظ هذا الكتاب حفظه مكتوبا كما أنه أطلق عليه القرآن لأنه حفظه مقرؤا فحفظه مقرؤا ما, ما تنقطع قراءة إلى تقوم الساعة وحفظه مكتوبا ما ينمح أبدا حتى تقوم الساعة نعم ولقد جئناهم بكتاب بكتاب عظيم بكتاب عظيم لو أخذوه لعظموا لعظموا في ميزان الله ولكن لما رموا به اهانهم الله كما قل ولقد جئناهم بكتاب قال الله فصلناه على علم فصلناه ربنا سبحانه وتعالى بينه فيه جميعا ما تحتاجه هذه البشريه فصلناه من جهه العقائد ومن جهه العبادات ومن جهه المعاملات ومن جهه الاخلاق ومن جهه كل الجهات فصله الله وبيّنه حتى اصبح مبينا مكشوفا لهذه الامه ما يصعب عليها شيء حتى اذا ارادت ان تقيمه ما عليها الا ان تأتي الى اليه وهو مفصل مبين موضح جلي لكل انسان ولقد جئناهم بكتاب فصلناه ويقول على علم على علم لان هذا التفصيل جاء, جاء من علم الله يعلم الله ان هذه الامه لا تصلح ولا تسود ولا تقود ولا تدرك عزا ولا تدرك مكانة إلا بهذا الكتاب لأن الله فصله وبينه ووضحه لكونه يعلم أن هذه الأمة في حاجة إليه وأنها لا يمكن أن تسود ولا يمكن أن تدرك دولتها وأن تقيم وجودها وعزها إلا بهذا الكتاب على بخلاف أولئك الذين وضعوا هذه القوانين هل يعلمون ما تحتاجه البشريه هم أجهل ما يكونون بأنفسهم لكن الله الذي خلق البشرية وهو أعلم بمن خلق ألا يعلم من خلق يعلم ما تحتاج هذه الامه يعلم ما, ما يؤذيها وما يسعدها فوضع لها وبين لها بين لها ما يرضيها ويذلها حتى تحيد عنه وبين لها ما يعزها ويرفعها حتى تقبل عليه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم على علم فاولئك الاعداء الذين وضعوا هذه القوانين وضعوها عن جهل ولذلك هم دائما يبدلون ويغيرون في هذه القوانين ويضعونها حسب, حسب ما يكسب لهم عزا هم يضعون فيها إيش مصالحهم يضعون فيها ما, ال ما, ما يكسب لهم ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم اما الامه خلاص ولذلك شقيت هذه الامه كل الشقاء لا حول ولا قوة إلا بالله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم نقول الله لقد قلنا إن هذه الأمة ما أدركت من الذل ومن الخزي ومن الهوان ومن الحقاره ومن النذالة ما ادركته في هذا التاريخ منذ كان الإسلام منذ فجر الإسلام إلى اليوم ما أدركت هذه الأمة ما أدركته الان فأصبحت الآن في قبضة يهود أصبحت الآن في قبضة الصليبيين فأصبحنا في بيوتنا وفي أنفسنا وفي مجتمعاتنا وفي محاكمنا وفي كل شيء من حياتنا ها نمثل, نمثل إيش قواعد التنصير فالتبرج قواعد ما هو إلا منهج من مناهج التنصير والحكم بغير ما أنزل الله ما هو إلا منهج من مناهج التنصير وكل شيء شيء شيء شي الا وهو مخطط تخطيط رهيب من قبل المنصرين فاصبحنا نمثل نمثل الصليبيين ونمثل يهود معا لم أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا يقسم بالله لا تتبعون سننا من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم أحدهم نكح أمه لفعلتم وحتى لو أن أحدهم أكل العثرة رطبا أو يابسلا لا أكلتموها وبال أمس القريب جاني واحد واحد بنسه وتدروس في المدارس في المدارس هذه المدارس المخربة هذه المدارس المنصر المنصرة هذه المدارس المدمرة للأخلاق والعقيدة والدين فجاء يعني وقع له خلاف مع زوجته اما المدرسه واما انها سافت وفارخ البيت وفعلا فارقت البيت وذهبت حديث ليش لان لان البنت لم تبقى في المدرسه لم تبقى في المدرسه وبشرط ان تدرس واللغات أما أما القواعد أما أما نعم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم قال الله عز وجل هدى هذا الكتاب من اراد الهدايه من اراد ان يعرف طريقه الى الله ليسعد ويكمل من اراد فليرجع الى هذا الكتاب وكلنا نشتكي الهدايه نحن فقراء من الهدايه نحتاجها من ارادها فهذا هو المفتاح فليرجع الى كتاب الله فليهتدي وليسترشد بأوامر القرآن فليتبقها فلي ولينزجر عما زجر عنه القرآن فثورا ها يدرك الهداية يدرك طريقه إلى الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى فهذا الكتاب يحمل الهداية لمن أرادها لمن أراد أن يصل إلى الله وأن يصل إلى رضا وأن يسكن في جوار الله وأن يكسب رضا الله عز وجل وأن يتمسع بالنظر إلى وجهه ما عليه إلا أن يأخذ إرشادة هذا الكتاب وأن يهتدي به وأن يدرسه وأن يتفهمه وأن يعمل به وأن يلتزم به وأن يجاهد وان يعقد العزم على, الجد... على الجهاد في سبيل تطبيقه وتحكيمه وقد وصل إلى هداية الله هدى ورحمة هو في الوقت نفسه حامل للرحمة وكلنا في حاجة إلى الرحمة وأعلى رحمة هو التوحيد هو الإيمان هو الاتصال بالله هو الارتباط بخالقنا من أراد الرحمة فعليه أن يدرس هذا الكتاب وأن يهتيه بهديه ويصبح نفسه يتمتع برحمة الله أعظم هداية وأعظم رحمة من الله عز وجل هو يا أخي الكريم أن تصبح توحد الله وأن تصبح نسخة من كتاب الله عز وجل وعلى منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصبح ننسى في بحبوحه الرحمه في والرحمه من الله كثيره اذا ارضى في الدنيا والاخره فهذا الكسب هدى ورحمه ف ف ف, ف, ف الطمانينه القلبيه رحمه والزوجه الصالحه رحمه والولد الصالح رحمه والمال الحلال رحمه والرزق الحلال رحمه والعافيه والس... كل هذه رحمه اذا اردتها انك تجدها عليك بكتاب الله عليك بكتاب الله قل هو للذين آمنوا هدن وشفاء هدن وشفاء والذين هدن وشفاء. ايه وهدن وشفاء اي نعم شفاء من ماذا هدن طريق الهدايه وشفاء من ماذا شفاء من الامراض القلبيه ها شفاء من الامراض القلبيه كما قال تعالى ابجاءت في موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور لان الشركيات ها امراض ميكروبات والكفريات كذلك والمعاصي الكبار والصغار كلها, كلها تؤدي بحياة الإنسان وتهلكه وتجر به إلى النار فإذا أردت الاشتفاء منها فعليك بهذا المره فعليك بأن تدخل مستشفى مستشفى الرباني وهو كتاب ربنا سبحانه فهنا الشفاء, الشفاء وهنا الرحمة وهنا الرحمة هذه الرحمة لا تجدها إلا في الإيمان بالله وإلا في توحيد الله وإلا في الركون إلى الله وفي الاصطلاح مع الله عز وجل وأن تكون وأن تذوب في اراده سيدك وخالقك فبه تسمع وبه ترى وبه تفكر وبه سيعمل كل شيء عبد عبد لا يفعل شيئا بنفسه الا بامر من ربه هذه هذه المعنى ادركها ابراهيم حتى هو داخل النار داخل النار ما ما خاف ابدا ولا تزلزل ولا تزعزع لما رمي في النار اشكن اشكن كلمه سؤال. أشكانت الكلمة التي يقولها هو ماشي في النار إلا النار هاي محرقة ونزل فيها ماذا كانت كلمته حسبي الله يكفيني الله يكفيني شر أعدائي الله. حسبي الله ونعم الوكيل من اعتمد عليه من ركن إليه من سجد به من فر إليه يكفيه أليس الله بكاف عبده عبده يكفيه بقدر ما أعطيتهم العبودية بقدر ما يعطيكم الكفاية أعطيت العبودية كلها يعطيك الكفاية كلها ما يوقفك على أحد إذا نقسم من العبادة نقص لك من الكفاية عالي الله بكاف عبده وادركها كذلك هذه الرحمة أيضا أشكانتك النار بالنسبة إلى إبراهيم بردا وسلاما وسلام على إبراهيم لأن النار من الذي خلق فيها قوة الإحراق الله. الله عز وجل قال لا أكوني بردا حتى النار الموجود في ذلك الزمان في ذلك الوقت النار الموجود في العالم كله ما, قوة العالم. ما بقي في ما بقي اثمر ليش لان الله قال هي عبد لله هي طائع لله والكل يعبد الله والكل يسجد يسجد لله وإن من شيء الا يسبح بحمد حتى النار تسبح والشمس تسبح والخضر يسبح والاشجار والبحار والانهار والجبال كل يسبح والكل يسجد الله يجدهم في السماوات وهم في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر أنت ناتج من خديجة الله فهيا سبحان الله المؤمن مع هذه الكائنات آه أهل لها فهي فهي محبوبة عنده وهو محبوب الله لأنه في صف واحد والغاية واحدة الكل يعبد الله والكل سائر في طاعات الله فالنار خالف هذا حبيبي يعبد معي خالقي ما ما أؤذي أبدا ما أذاك ووجدها كذلك ايضا يوسف الصديق لما رمي في الجب وجد أحمد الله لا. ووجدها كذلك يونس وهو في بطن الحوت ماذا قال لا إله, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ووجدها كذلك أصحاب الكهف وهم داخل لا. الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمتي. من رحمته ويهيئ لكم رميتكم الرققه اذا اردت الرحمة فرجع الى الله اقرا الى كتاب الله تشبث باوامره طبقها واجتنب وانزجر عن نواهيه تقرب الى الله احتسابا لله والله سدره تلك الرحمة ما في شيء ووجد ايضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل الراه مع خليله سيدي. وحبيبه سيدي. سيدي. مع حبيبه سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما وجس وخاف ورجعت براسه ابي بكر قال الله لا تحزن لا تحزن يا ابي بكر ليش ان الله معنا واذا كان الله معنا ولو تجمع العالم وما في الكون كله ليؤذينا والله ما يستطيع ليش لاننا ركننا ركننا الى اعظم قوه ايش هي هذه القوه هي قوه الله اذا اخواني وهكذا اخواني كل من فر إلى الله وجد رحمة الله كل من ركن إلى الله وجد نعمة الله وهذا ما من نعمة خالت منها رحمة إلا وانقلبت نعمة وما من نعمة حفت بها رحمة إلا وانقلبت إيش؟ سبحان رحمة. قلبت رحمة فالذي ينام كما نقول دائما الذي ينام على الشوق وقد أحاطت به رحمة الله والله انقلب فراشا وثيرا ومن نام على الحرير وقد خلت منه رحمة الله إلا وانقلب نار وجحيم فلا ذيقى مع رحمة الله لا ذيقى ولو داخل السجون والدهليث ولا راحة مع فقدان رحمة الله ولو داخل القصور ولو داخل الدور والقصور والعمارات والبلاد فالصحه والعافيه والمال والسلطه مع رحمه الله انقلبت نعمه ومع الخلو من رحمه الله انقلبت نقمه والديخ وقهر وذل اهانه إذن رحمه الله نجدها في الايمان نجدها في التوحيد نجدها في كتاب الله نجدها في الفرار الى الله فر الى الله نجدها فاين في السكون الى الله فلطمئناني بالله إذن ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهودا ورحمة وهودا ورحمة رأوا الكتاب واحد كان يقول لي والله إنكم يعني سبحان الله ستحدثون عن الجنة وعن النار وعن السعاده يعني الأخروية رضا عند الله والجنة ونعمة ولكن واش فيه شيء تدلنا فيه على الفلوس على الفلوس ما يكسب الفلوس في شيء في هذا الدين يكسب الفلوس نقول نعم في فلوس اذا اردت الفلوس في هذا الدين اي فين يقول الله عز وجل ها؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب من الجهه التي ما يفكر ان ياتيها الفلوس من لا فالخزائن بيدي بيد فلا قوه في السماوات ولا في الارض الا قوته ولا رحمه في السماوات والارض الا رحمته ولا باب تفتح او تغلق من الارزاق الا بابه بيدين خزائن ولا لا ولله خزائن السماوات والارض فاذا اردت الفلوس فارائ الى الله اطلبها بطاعه الله اطلبها بالايمان بالله اطلبها في كتاب الله اطلبها بالاقتداء برسول الله تدرك العز وتدرك الرفعه وتدرك المال الوفير فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من كان يعني الـ مثل الـ مثل إيش يعني عقرح النعوف كان كان يعني ماله لما مات ماله يعقر يعقره بالفؤوس كان يهرس الذهب بالفؤوس يعني كيلوات ضخمة يعني تقدر الان بالملايير بالملايير دولارس هاي ال الفرنكات إيه نعم ففالله زوج شر ممن من المؤمنين اشترى منهم انفسهم وزلطهم كل شيء مضلوط اشترى منهم أم... اشترى منهم فقرهم لا اشترى منهم زيه انفسهم واموالهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة أموالهم. اذا كانوا مضلوطين اش بالمال ولذلك في غزوه في في العسرة جاء عبد الرحمن بن عوف وجاء لا لا يعني عثمان بن عفان يعني الشيء الذي أثقل كاهل الناس حتى صرّسوا ما يقلب هذا المال الكثير كثير وفير يقلب ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ليه لأن الناس باعوا لله باعوا صفقة حياتهم لله باعوا اموالهم وباعوا دنياهم وباعوا حياتهم ونبشوا لله وتمت الصفقه بينهم وبين الله حتى لما بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما نقيل ولا نقيل ولن نسقي ما نقيل ولا حتى يعني احنا ما نطلب وإذا واذا طلبت منا ما نعطيها ابدا تمت الصفقة بينهم باعوا كل شيء فكانوا ينتظرون من الله وينتظر الامر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا ينصدرون من من من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم هيا هيا للجهاد في سبيل الله نعم كان الواحد منهم يقول يعني فز ورب الكعبه اذا جاءت الدربه القاضيه في الجهاد في سبيل الله يقول خذ ورب الكعبه ادرك الصفقه خلاص يفرح ولكن احنا نفر نفر من الجهاد نفر من جوعد من يذكر الجهاد نرصع وحدس فينا من من ينكر من ينكر و... و... و... ويسب ويلعن لمن, يت... لمن سمعه يتكلم في الجهاد وهذه الامه ما اذلها الله واخزاها الا بترك الجهاد كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك قوم من الجهاد الا ذلوا اذا تباعتم بالعينه ورضيتم بالزرع وتبعتم اثناء البقر وترسموا الجهاد انزل الله بكم ذلا لا ينزروا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولهذبوا إسرائيل لما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا الأرض المقدسة وقال الله فرض عليكم الأرض المقدسة وقمتُدخل الأرض المقدسة التي كذب الله فخرّد عليكم وتسعوا فرّد عليكم الجهاد. قالوا لا اذهب هم صور بوك فقالا إنها هنا قاعد. وسلاهم الله بيش ليش؟ بتصي بذل بالخز ليش؟ لأن ليش الإهانة؟ والخزي والذل لمن ترك كل من ترك الجهاد في الاولين والاخرين كل من ترك الجهاد وتخلى عن الجهاد الا وادرك ذلا وهذه الامه ما اذلها الله كما قلنا الا بتركها كتاب الله وبتركها فرائض من فرائضها الجهاد فالحمايه لهذا الدين والحمايه لهذه العقيده ولحمايه ارض الاسلام ولحمله هذا الدين اش الحمايه هي الجهاد إذا تركوا الجهاد وتركوا الثغور للأعداء دخلوا وعسوا في الأرض فسادا فدخلت تبرج لأن الثغور بقيت خلاص بقيت خاليه دخلت تبرج ودخلت الخمره ودخل ايش دخل يعني الحكم غير ما انزل الله ودخل حقوق المرأة وحرية المرأة ودخل فيش كل شر وكل خزي وكل نذل وكل رذيلة رزحت نحلة لا تحتها الاعداء كلها هذه الميكروبات دخلت الامه العربية واسحقتها وابادتها حتى لم يبقى لها إذن رب العزة يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هدى ورحمة هذا القرآن هداية ويحمل هداية ويحمل رحمة لمن؟ لكل من هب ودب؟ لا خاص لأمة خاصة خاص لمن اتصف بصفة الإيمان فهو يهديها ويرحمها في الدنيا والآخرة ويعزها ويكرمها ويرفع قدرها ويعلي شأنها ويربطها إيش بخالقها ويعطيها القيادة العالمية ويعطيها الخيرية كنتم خير أمة لمن؟ لقوم يؤمن والمؤمنون هم الأحياء لأن المؤمنين يسمعون كلام الله غير المؤمن يسمع لا يسمع لا يسمع كده المؤمنون, المؤمنون ينطقون ما هم, هم بكم ينطقون بايات الله ويسمعون آيات الله وينظرون في آيات الله في ملكوت الله ويفكرون بأفكارهم ما نزل عن الله وما يخاطبهم به الله أما غيرهم فيصفهم الله يقول له بيقوله صم بكم عمر صم لا يسمعون ايات الله هم يسمعون ولكن لما لم يسمعوا ايات الله سماهم الله الصم ولما لم ينطقوا بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولم يسبحوه ولم يهللوه ولم يكبروه ولم يسنوا كتابه سماهم ايش البكم ولما لم ينظروا في ملكوت الله ولم ينظروا في آيات الله سماهم الله عمي والصم البكم العم من هؤلاء الموتى ولهذا الله يسميهم الموتى إنك لا سمعوا الموت هم أحياء ولكن لما عطلوا هذه الوسائل كلها وهذه النعم التي مسعهم الله بها لكي ينتفعوا لما عطلوها سماهم الله موتى وهم اليقب أن يسموا موتى أو, أو من كان ميتا فاحيناه ما هو ميت يسمي الله عز وجل يعني بثيروا لا يعني الداروا فهدناه فسمى الهدايه سماها حياه وفعلا هي حياه لان الانسان بالايمان المؤمن بالايمان يعرف عند الملكوت الاعلى يعرفه الله ويرحمه وتعرفه الملائكه ويصعد عمله كل يوم اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اذا هو معروف معروف في الملكوت الاعلى ومعروف عند رب العزه اما الذي لا يصعد له عمل بل الذي يسعد ما هو حتى عند, عند خروج الروح تغلق السماوات دونه ها؟ ويرمى بروحه لأنها نجس خبثة قلرا بخلاف المؤمن تصعد روحه إلى السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعه والخابس إلى السابعة حتى يخاطبها الله ويقول هذا عبدي رد روحه إليه فإنه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم ساره أخرى ويكسب رضا الله عز وجل هذا القرآن ينسفع به ويأخذ منه الهداية والرحمة من؟ المؤمنون اللي عنده بطاقة تلتساب اللي عنده البطاقة التي بها يمكن ان يأخذ هذه الجوائز العظيمة انا قلت لكم من راس ومن راس يتخلص من الخارج اللي عنده الوريقات عنده ايش عنده الاقامه واللي يتخلص واللي ما عنده ايش حالي وحالي يتخلص والله يتخلص والله فكذلك من الذي ينال رحمه الله؟ من الذي ينال رضا الله؟ من الذي ينال النصرة, النصرة وينال العز والكرامة والرحمة من؟ أولئك الذين يرتعون يرتعون من محبوبه القران القرآن. أولئك الذين يأخذون وينهلون من هذا الخير ومن هذا الكنز الثمين. ألا وهو لأن الروح الإنسان روح الإنسان كما كما أن جسمه ثرثع. وتتغذى من السراب يعني من السراب فالروح من من مين من اين مصدرها من اين مصدرها مصدرها من رب العزة نفقت فيه من روعي من اين تتغذى ودعا الله لها موائد التغذيه وهو هذا الكتاب فما دامت ترفع وتنهض و... و... وتاخذ من هذا الكتاب الا وهي في عيشه راضية الا وهي منعمه هي حيه لكن اذا انقطعت صلتها بهذا الكتاب اعتراها تعرصت القلق القلق والحيره والاضطراب وربما اقدمت على هلاكها وعطبها والعياذ بالله نرجو الله ان